قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغتم مني عذرا فانطلق حتى إلى أتى يا أهل قريتي استطعنا أهلها فأبوا أي ضيفهما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 عليه صبرا ويسألونك عن ذي